الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغِيَّ بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُو بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَسَبَهُمْ مَا